ی میلویل حکیب و جا بھی دین اچ و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 ون پؤنچ بلوچ سو پی نیپ سمچانجو پونی کول الصادقين قال رب انفرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن ن اہ لہ لو پو وَأَهْلَهُ جین اہ لو مچ لکمی نل ابھی موب کبھیم زو شی ابھی موب کبھی تخن كانت من الغابرين گوبری منزلون على نال هذه کتی رجزا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَجِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقْوَمَهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله وَلاَ يَوْمَ الأخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتمودا وقد تبيل لكم سَيَكِينُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلُّنَا قَدْنَا بِذَنْبِهِ ین نمبین مانو سوئ ہاتھ منگواؤن مانو رکنا نولیو بلی نوالو پوچھا ہم بلیم نی نٹونی إِنَّ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّقْوَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ لَمْ تَكُنْ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ قُلْقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا